قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنا ذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قاروا إن إلى ربنا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 119. قال موسى لقوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه 124. بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئ